قمَّا أَزَل عَلَْكُمُ مِم بَِ الْ الغِّ أَمَنَةًُّ عَاسَي يَغْشَقائِفَةَم مِنكُم وَقائِفَةُم قَدَهَم مَْهُمُ أَ فُسُهُم يَظ نُونَ بِاللَّهِ غير الحق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 يَقُولُونَ لَوْ لنا لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ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 لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون